الذين أقسموا بالله جهده إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين Yüjahedun fi sabilillahi, ve la yaqafun la mutla'im. Zalik fazdulillahi, yasha. alim. In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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ولنكون فراء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين